لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق وَقُمِ الْمَلَائِكَةُ رَبَّكَ فَيَوْمَئِذٍ قُمْتُمْ نُذِيقُكُمْ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاقوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَوْضَيَاتِ فيها هذا فنغ لقوم Or فكل اذًا تكون على سائر اا ائذري اقريو ان لَا مُنْجِرَ مِنَ الْقَوْدِيَ لَا مُنْتَن كْتُمُونَ وَإِنْ آذَرِ لَعِنَ لَهُ فِتْنَةٌ لكم قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المسلم